والسلامة من كل إثم ونسألك الدرجات العلا من الجنة اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته الله أكبر الله أكبر Allahu akbar Allahu akbar Ashaadu an la ilaha illa Allah Ashaadu an la ilaha Allah Ashaadu anna Muhammad Ar-Rasoolu anna Muhammad ar-Rasulullah Hayya 'ala 국민 te disappointment.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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استو, استو أقيموا صفوفكم وتراصوا الله أكبر الله أكبر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 نورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ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 رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقامه الصلاه وانقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزئهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الله اكبر الله اكبر يا الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله, أكبر الله أكبر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 الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله بِهِ عليم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 وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطُهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ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 وَلَا يَحِلُّ لكُمْ أَنْ تَأْخُذُ مَِّا آتَيتُ مُوهدَّ شَيْئًا إِلَّا أَْ يَخَافَ إِلا أَ يَخَافَ أَلَّ يُقمَا حُدُ دَب اللهَّ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاا يقمَا حُدُدَب اللهَّهِ فَلاَا جُناحَ عَلَيْهِ مَا فِي مَفْتَدَتْ بِه تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُوَ الظَّالِمُونَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ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 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطَبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا